لماذا عرفنا أن بعضها لله وبعض رسوله وبعضها اشتراك؟ لأن لتؤمنوا بالله ورسوله واضح أنه يجب علينا أن نؤمن بالله ورسوله والاشتراك بينهما واضح. <تغذروا> وتعذره وتوقره التغذير والنصرة والتوقير والاحترام لمن؟ <ترسل> لله. للرسول عليه الصلاة والسلام وتسبحوه التسبح للذح إذن أننا نعلم بالضرورة من الدين أنه لا يصح أن نقول سبحان النبي أبدا، فنقول سبحان الله، فصار الدليل، فصار الدليل على أن هذه الحقوق منها مختصرة من مسرح، الدليل إما من نفس الآية وإما من أدلة أخرى. نعم. تعديل وتكثير ما ما صح نعم. القاعدة الثالثة والأربعون يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها وهذه القاعدة في القرآن كثير قال تعالى في القسم الأول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وفي قراءة فتثبت الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وقد عاتب الله المشركين لإذاعة الأخبار التي يخشى من, من إذاعتها فقالت سرعي وقد عاتب الله وقد عاتب الله متسريعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ألاعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية وقال تعالى فالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة الأمر بالمشاورة في الأمر وأخذوا الحذر وأخذوا الحذر وأن يقول الإنسان ما لا يعلم وفيها وفي هذا آيات كثيرة وأما القسم الثاني فقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات فاستبقوا الخيرات أولئك نعم سارغ هم هل سارغ في آية كم دقيقة نشوف الآن نشوف اللفظ بشنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض هذا لفضاء سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية لذلك المؤلف ما تستطيع لأنه قالوا عرضها عرضها السماوات والأرض الآية الثانية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إذا يكون السوافنا سارع معا وصارع منه. وصارع منه. وصارع منه. وصارع منه. وسارعوا الى مغفرة وسارعوا وسارعوا القسم الثاني وسارعوا مغفرة من ربكم وجنة وجنت عرضها السماوات والأرض الآيات فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات والآيات كثيرة في هذا المعنى وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال أن يكونوا حازمين لا يفوت لا يفوتون فرص الخيرات وأن يكونوا, مثبتين وأن يكونوا متثبتين خشة وقوع المكروهات والمضرات ومن احسن من الله حكما لقوم وقنوني نعم هذه قاعده قاعده مهمه جدا فالامور ثلاث اقسام ما علمت مضرته فاحتام اليه إيش لا يجوز لا يجوز لا من مساره احول بتاني ما عمل ما علمت مضرته فتقوم اليه لا يجوز لا بتان ولا بسرعه وما علمت منفعته فهنا المبادره اليه هو الاكمل وجوبا او تطوعا حسب ما تطويه الحال فمسار اليه الاكمل لكن هنا قد يكون الشيء منفعه في ذاته ولكن يتردد الانسان بين كون غيره انفع منه أو هو انفع من غيره وحينئذ يجب التثبت والتروي هو خير في ذاته لكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع أو هو أنفع فحينئذ يتثبت لأن الإنسان لا ندي خير هو أم غير خير لا باعتبار ذاته ولكن باعتبار غيره باعتبار غيره إذن هذا يأثن في القسم الثاني وهو المشكوك فيه الذي يجب أن نتثبت فيه فهنا ثلاثة قسم علم مررته فلا نقدم عليه لا مبادرة ولا تعنيه وقسم آخر علمت منفعته فنقدم إليه وقسم ثالث يثابس بين الإنسان ويحتاج إلى تثبت فنكثبت فيه قبل أن نقدم عليه ويرسل في ذلك ما أشكل علينا بذاته وما أشكل علينا بمقارنته مع غيره بمقارنته مع غيره ألوه أنفى أم غيره انفع نعم ولهذا يقول الشاعر قد يدرك المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل وربما فات قوم جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل فهنا ذكر الحالي الأول قد يزرق المتأني بعد حاجته وقد يكون مع المستعجل الزبل إذن هذا البيت يشير إلى التأني في الأمور وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجب فمثلا إذا عن لك أن تقوم بطاعة الله فهنا لا تتأخر إذا كانت الحال تتطلب إزالة مانع من موانع الصلاة مثلاً فلا تتأخر ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام إذا أصبته نجاسه يبادر في ما في إذرف أو بالأمر في إذرف. عليه صبي في الحجر فأمر فدعى بماء الماء فأتبعه. وربا أنتظر حتى أصل إلى البيت. وباى عربي في طائف المسجد فأمر بذنوب ماء نعم فأوري عليه والتأخير قد يسبب الإنسان احراجا انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة اقيمت الصلاة وحضر ولما تقدم ليكبر أو كبر ذكر أنه لم يغتسل فقال مكانكم ثم ذهب وقتسل وجاء وصل لعبة بعد أن وقيمة الصلاة شفت التأخير كيف يسبب والنبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور ل, ل... لأجل أن يسنا الله عز وجل لعباده مثل هذه الأحوال. إيه. القاعدة الرابعة والأربعون عندما يلان النفوس أو خوف ما يل... او خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير وهو من أمثل الأشياء في حصول استقامة لأن الأمو لأن الأمو لأن الأوامر وال الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات يبعي. حتى يقرن بذلك ما يفوت من ما يفوت من المحبوبات التي تزيد وضاعة مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس وما يجعل وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي, التي مالت بأكثر الخلق عن استقامه قال مذكرا لهم ما ما يفوتهم أنهم فتن إن ما يفوتهم إن وما يحصل لهم إن إن ثلموا من الفتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما من يكون عليهم وكيلا نعم ها أنتم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يجادل الله فمن يجادل الله فمن يجادل الله فمن يجادل الله, لا فمن يجادل الله, الله فمن يجادر الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم مكيلا وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان, يريد حرث ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب في الدنيا قال <تصفيق> <تصفيق> إن كان يزد حرث الدنيا قال أفرأت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون والايات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا فاذا بان للناظر اصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل تنزيل كل كل كل ما يريد كل كل ما يرد كل ما يريد تنزيل كل ما يريد منها على الاصل المتقرر والله اعلم هذا بالغايد يفيد المالف رحمه الله أن الأوامر والنواهي في حد ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبد، لكن إذا دك ذكر إذا له في الأمر ما ما إذا ذكر له ما في الأمر من فائده تنفيذه نشر لأن النفوس مجبولة على حب ما يلائمها وإذا ذكر له في النهي ما يقتضر عقوبة فإنه يحرض، لأن النفوس مجبورة على النفور مما لا يلائمها وهذا واضح حتى في أوامرك أنت في ولدك لو قلت لولدك يفعل كذا قد يتوانى لكن إذا أعطيته جائزة أو قلت لك جائزة أقدم فالله عز وجل احيانا إذا ذكر حال من الأحوال التي تميل إليها النفوس وربما تنسى ما يجب عليها من حق الله ذكره فرونا قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني يفتتن بها الإنسان وينشغل بها عن طاعة الله عز وجل ولما كان هذا سببا لميل الإنسان إلى أمواله وأولاده قال وأن الله عنده أجر فلا تقدموا هؤلاء لأولاد وللأموال على ما انتظر من الأجر وكذلك العاية التي ذكرها المؤلف رحمه الله ها أنتم هؤلاء اجادة عنهم في الحياة الدنيا ولنفرض أنكم نجحتم في ذلك لكن من يجادل الله عنه يوم القيامة وهذه الآية تنفع في الدنيا وفي الدين أيضا فنقول لمن جادل بباطل لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك غلبت صاحب الحق ولكن هل تغلب الله يوم القيامة نعم لا و... وكذلك ايضا من دافع عن باطل وتوكل عن انسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل فنقول لنفرض انك نجحت وخصمت خصمك لكن من يجادل الله يوم القيامة وهذه ايه عظيمة ينبغي الإنسان أن يتذكرها كلما ما نفسه أن يقوم بمخالفة لله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا الآية الثالثة وهي قوله من كان يريد الحرفة آخره نزيد له في الحرف ومن كان يريد الحرفة الدنيا نؤتيه منها وهذه الآية أيضا نؤتيه منها مقيدة بعضة أخرى وهي قوله من كان يريد العاتلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إذا هل يحصل له كل ما يريد لا, لا. لا. بل هو مقرؤ بمشيئة الله ولهذا نجد ناس يرفضون للدنيا ولا ينالون منها شيئا وهن لا يريدون إلا, إلا الدنيا ومع ذلك لا ينالون منها شيئا ولهذا يضرب المثل بفقير النصارى إذا واحد أتت في شيء من الشجر أو أنت مثل مثل فقير النصارى لا حصر الدين ولا الدنيا ومعلوم النصارى وغيرهم الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة ومع ذلك قد يصابون بالفقر المدقع وبالهلاك وبالأمراض وكل شيء فاكتبوا هذه الآية ومن كان يجد الدنيا نؤتي منها يقين من لا لو نظرنا إلى الآية هذه نفسها لكانت يقينا لان تملأ الشرطيه الخبرية والخبر لا, لا يخلف لكن هذه الآية مقيده بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما نشاء مهم نشاء هو لمن نريد ثم جعلناه واجعنا مصلاهما لمن نريد نعم ما خاص؟ القاعدة, القاعدة الخامسة والاربعون. حث الباري في كتابه على الصلاح والاصلاح. هذه القاعدة من أهم القواعد. فإن القرآن يساد يكون كله داخلا تحت تحتها. فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بالصلاح في آيات مُتَعَدِّدَةٍ تكادوا أن يكون عندك ولا يكادوا يكون تكادوا أن يكون فأي هنا الصح <تصفيق> أن <يفهم ولا> <تصفيق> الحز. <الحزة> <تصفيق> قال الله تعالى وما كادوا يفعل. يفعلون ولا أن يفعلوا <تصفيق> هي لكن الأكثر الأطفح هذا من, من قال ابن مالك وكونه في يا وكونه بعد أن وكونه بدون أن بعد عسى نازل وكاد الأمر فيه عكس هنا فالأطفح وقد يكاد يقوم كذا قال الله تعالى لم يكد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 مقصودا بها غاياتها الحميدة فأمر الله بالاعمال الصالحة واثنى على الصالحين لأن اعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة وضدها فساد, فساد هذه الاشياء، وكذلك في آيات متعددة فيها السلام على المصلحين ما افسد الناس على المصلحين صح ما, ما أفتد الناس لا, لا لا، المصلحين ما أفسد الناس. نعم. في على المصلحين ما أفسد الناس والمصلحين والمصلحين بين الناس وبين وال... والمصلحين بين الناس وال... والتصالح فيما والتتصالح فيما بين المتنازعين وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير فيصلح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر. والضرر العام والخاف ومن ومن ال ومن من أهم أنواع ومن ومن أهم أنواع في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح دينهم ودنياهم كما قال شعيب ان أريد إلا اصلاح ما استطعت فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح والله يهدي يهديه ويرشده ويسدده وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد والله لا يسلح عمل المفسدين ومن أهم ما يكون ايضا السعي في الصلح بين المتنازعين كما عمر الله بذلك في الدماء والأموال هذا تحفظنا آية في في السناء على المسلحين في سورة الحجرات مم. غيرها من المؤمنون الأطواق هذا هال أمر بالفلاح في سورة النساء فيه. مش هي. إلا من أمر لصدقة أو معروف أو إصلاح من الناس نعم فسوف نأتي للمرأة إلا والذين لا والذين يمسلكون بالكتاب واقاموا الصلاه إنا لا نضيع اجر المصلحين وقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها فسنحان. مصلحون ففي الآية الاولى بين الله جزاءهم وفي الآية الثانيه بين الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب اصلاحهم والذين يمسلكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع عزو المستفيد والايه الثانيه اللي ذكرت وما كان ربك لي ذكر القرى بظلم واهلها مصلحون انتبه لهذا الشر، اهلها مصلحون ولم يقل واهلها صالحون إذا فالصلاح في الأمة في دون السلاح لا يؤمن الرسفة على الهلك عنه بل لا بد أن يكون مصلحين أمينين بالمعروف ناهين عن المنكر مع الصلاح والحسين هنا أما السلاح الناس هو كما قلت الجملة الأخيرة في كثير من أقوام إلا من أمر بصدق أو بين الناس وكذلك رآه تعالى فلا حالهما عليهما يصح بينهما صلحا وصح الخير وقال تعالى وانت أستاني من المؤمنين اقتتلوا بعض اقتتلوا فأصلحوا ومن أهم ما يكون أيضا التعي في السلح بين المتنازعين كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق يتوصل ويسلك, يتوصل ويسلك كل طريق يتوصل إلى الملاءمة بين المتنازعين ويسلك يوسف كله. كله، نعم. يوسف كله، نعم. كل طريق يتوصل يجب. إلى توصل إلى إلى بين المتنازعين ضمان مكره، نعم. هو طريق مكره ما تبين. نعم، حق الطريق. حق الطريق، نعم، صح فإن آثار صل حبارك وخير وصلاح حتى أن الله أمر المسلمين إذا جنح إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمه والمصالحة أي يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة في تحصيل المصالح او تكميلها او ازاله المفاسد او, أو إزالة المفاسد والمضار او تقلبها أو تقليل, او تقليل او تقليلها او تقليلها الكليه الكليه والجزئية المتعددة والقافرة والله أعلم إذا جنح الكفار إلى المسالمه فقد قال الله تعالى جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل الله وهذا في حال ضعف المسلمين وأما في حال قدرة والقوة فإن الواجب مقاسدة في الصفاء حتى يغتل جذة أيده ومساعده أو يسلم فينسلموا فلاك وإلا بذل الأجزية فإن أبوا وجب علينا قتالهم لا تعصبا لما نحن عليه من الملة ولكن إصلاحا لهم إصلاحا لهم لأن غيرهم إذا راهم قد قتلوا من أجل كفرهم ربما ها ربما يسل سيكون في ذلك خير ونحن اذا قاتلناهم لا نقول لهم ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ولكن قل ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ودينكم وواجب عليكم أن يكون دينكم هذا لأنه دين الله وأنتم عباد الله فكان هذا الدين واجبا علينا وعليكم لكن أنتم خرجتم من فنريد أن نردكم إليه ولهذا قال الشعيب وما كان أن نعود فيها إلا عيش إلا أن الله منه فالإنسان يجب يبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم تعصبا لدين نحن عليه في مقابل دينهم عليه لكننا ندخل نقاتلهم ليدخلوا في دين هو لنا ولاهم مفروض علينا وعليه لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والإنسان الحر لا يرضى لنفسه أن يعتبر جزي عن دوهم صارهم فيكونوا في هذا عذاب نفسي يجب لهم في النهاية أن يسلموا القراء قرى أن هذه القرائلة فيها إشارة إلى فائده الصلح وإلى فائده الاصلاح وأن الإنسان عليه أن يكون صالحا من نفسه ساعيا في إسلاح غير. لأن ينعلي أن نصلح بين المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهذا خلاف طريق النمام والعياذ بالله الذي يسعى بين الناس بالافساد والفقه وربما يخلق أشياء لم يكن لها أصلا ربما يأتي إلى شخص ويقول قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا وقال يقول لكن لنفرق بينه وأشد من ذلك ما يسلكه بعض الناس والعياذ بالله الظلمة الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام أولئك الذين يشون بين علماء بعضهم مع بعض ويأتون يا فلان يقول فلان يشتغل كلام المنكر وربما يقول قال فيك كذا وكذا وهو ما قال كل هذا من الأمور التي هي إفساد ورز إسلاح وهؤلاء الذين يشون بين اهل العلم ويقعون بينهم العداء والبغضاء والاخر والرد في أمور يسعون يسعو المسلمين خلافة به لأنها أمور اجتهادية معنية على اجتهاد هؤلاء في الحقيقة من أعداء المسلمين هم يظنون انهم مصلحون وهم مستدون لماذا؟ لأن إضعاف جانب حملة الشر هو إضعاف لجانب الشر فإذا أضعفنا حمل الشرع وجعلناهم خصما فيما بينهم فمعنى ذلك أننا أضعفنا الشرع كله وصار الناس لا يثقون بأحد كلما أراد أن يحتج بقول عالم من علماء المسلمين قال لكن شوف الشكال وشوف أشتد عليه الفلاح وشوف أحدث وشوف أشتد عليه الفلاح هذا على لا شك أنه عمر منكر وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرار الذين اعتبرهم صغار العقوق وسفهاء الاحلام فالواجب على المسلمين اذا راوا تصدعا منهم ولا سيما بين علمائهم الواجب عليهم ان يقوموا بالاصلاح ورأ بالصدر وجمع الكلمه حتى يكون الناس امه واحده كما قال الله تعالى وان هذه امتكم امه واحده وانتم ايها الشباب عليكم اذا رايتم مثل هؤلاء المسلمين أن تحذر الناس منهم تحذر الناس منهم ومن طريقهم وتبين أن هؤلاء من أشد الناس ضررا ليس على الشخص الذين يهاجمون ولكن على المسلمين وعلى الإسلام وهم ظل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يسلون صنع وليار بالله فالواجب علينا أن نصلح ما استطعنا ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق ويمكن إظهار كلمة الحق بأن يقول الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص ملازم أقع في شخص هو إذا قال الحق وبينه بأدلته النقلية والعقلية عرف الناس الفسادات ضده عرف الناس الفسادات وبقت الأمور ليس فيها تحزب وليس فيها تكتل وليس بها أنت, انت مع فلان وأنا مع فلان كانه حادث في بعض البلاد نسو الله السلام والعالم القاعدة السادسة والأربعون ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا نعم. إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه وهذه القاعدة مطلدة هذه مهمة القاعدة أردتم إذا الخطاب بشيء إلى شخص لم يتصف به هذا أمر بفعله وإيجاده مثل يا أيها الناس وعبودوا وربكم فليس كل الناس عابدين لله فيكون خطابنا موجها إلى حتى حت الخطار تكون في هؤلاء يكون أمرا بفعل هذا الشيء أما إذا وكه الأمر إلى من, من تلبس به واتصف به فهو أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه تقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما أشبه لأبي وهذه القاعدة مهمة لأنه احيانا يرجع الأنسان كيف يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا امن بالله. في يقول امنوا آمن بالله.